آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكُن فعُهم إيمانُهم لَمَّا رأوا بَسَنَسُنَتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُنَّ أَلَكَ الْكَافِرُونَ